انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معهم على امر جامع ورذا كانوا معه على امر جامع لن يذهبوا حتى يستاذن ان الذين يستأذنونك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شان فانزع لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوابا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تخيبهم فتنة أو يخيبهم عذاب أليم ألا الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فنبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم قد يعلم ما وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ النَّبِيُّ نَجْمًا الْفُرْقَانِ عَلَى بَدِيهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا